نار ه كله ا بيدينا والعالم ي عم ت ف ج علينا ن ا ثوبتنا اشعلناها بايدينا والعالم كله عم يتفرج علينا, علينا ننصر هالدين لاجل وعالجمر مشينا والناصر قرب يا يمه وتعدينا ن ا ا رجال 「やまがおめえやまがおめえやまがおめえやまがおめえ」 في ا ل ش ر ب قومي في ا ل غ ر ب قومي في الاقصى قومي في البستان قومي قومي قومي قومي ع الظالم قومي عم يتفرج علينا من خوفنا أ ش ع ل ن ا ه ا بايدينا والعالم كله عم يتفرج علينا, علينا ننصر ه ا ل ي ن لاجله ع ل ى ا ل ج م ل ب ش ي ن ا والناصر قرب يا يمه وتعدينا والناصر قرب يا يمه وتعدينا يلا يا رجال اصعدوا الجبال حطيموا المحال ع ق ي ق و ا الامال 「この人は」 ا ص ع د ا ل ج ب ا ل حطموا المحال حققوا ي الامان ر ت ن الامال, الأمال ن ا ل ج م ر مشينا والنصر ا جرب يا يمه واتعدينا